اثنان استمع إلى الجمل واعدها ثم تأمل معانيها. العب مع أصدقائي. أنت تلتقط الصور. هي تحب المخيم. هو يحب صيد الأسماك. أقرأ الكتاب. هو يسبح في البحر.